أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفوائكه مما يشتهون كلوا وشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون إنك ذلك نجيز المحسنين ويلو يوم أدل